الذين يفسرون الأحلام النهاردة أن معظمهم يهربون بما لا يعرفون بيعقوا بيعقلوا أسألكم الدعاء بالعلم النافع والثبات على الدين وكذلك الدعاء لأخذ المريضة اللهم اشفيها واشفي مرضى المسلمين يا رب فسبكنا جميعا على الدين يا رب واجعل بلدنا مصر آمنة مطلئنا يا رب هي أسئلة بصراحة بزيئة أنا أرغب لي أسألني عن علاقته بامرأة والسؤال الحقيقة بزيئة أنا اسمحني في التعديد أولوك أنت مجنون يا ابني إذا أنت باعت الشيخ تسأله عن سؤال في العلاقة الحميمية أنت متصور يا ابني إنها جوبة كده ودى بالنسبة مش معانا يا ابني شباب مش مجوزين معانا بنات يا ابني خلي عندك حياة ليه نختش حياء بناتنا وحياء ولادنا أو إخوتنا سئلة غريبة يعني ومشألة يتكرر كثير استفتغير يوفر يا معتل تبليغ الدعوة ليس عندنا في الإسلام جماعات ما عندي لاش حاجة جماعات إحنا أمة واحدة إمامنا النجي محمد صلى الله عليه وسلم من قال الله قال رسوله نحول بال أمة إلى حزب إلى أحزاب وفرق وجماعات لا ما عندنا شيء كلام هل يجود الأب أن يطرد ابنه من الشائق بعد الزواج والشائق باسم الأب طب ليه تطرد ابنك من الشائق يا شائتك لو اساء إلي او ضيقت به ضلعا او استحالت الحياه معه قول يا ابني معاك فرصه شهر 2 3 اشوفك شقه وربنا يكرمك وخلاص انما تترضى طب ما تتشرد وروح فين ده بقى بعدين ده ابنك في النهايه هل الرسول متي مشم النسيم هذه تكذوبه يقول لك النبي اصله مات شم النسيم فالجماعه بقى ما صارت شم ده كلام فارغ الحقيقه مش عايزين نفتري على النفس هذا كلام فارغ مات 12 من رابيع الأول و12 رابيع الأول ده يوم موت النبي بيقين لكن مش يوم ميلاده بيقين خد باب فلما يختلفوا في يوم ميلاد النبي اختلفوا الشهر وفي اليوم. لكن أجمعوا على ان 12 رابيع أكيد يقينا هو اليوم اللي مات ولذلك أنا أقول ليس الفرح في هذا اليوم بأولى من الحزن فيه كيف ونمره مرورا عاديا يقول للنبي ده لا نطبل ولا نعمل حلاة ولا الكلام ده ولا نلتم ونحزن زي جماعة شفيعا بينتبع الفرسين النبي بريء من ده وبريء من ده هو يوم عاد كسائل ده وانا ماشي بالشارع عربية طبطشت على السياه هل هذا السياه بيكون غير طاهر؟ لا طاهر ان شاء الله طاهر ما توسوي السبق واحد ماشي يقول لك شوات دلو عليه من بلاكونا قال لك يا خبارا بياضي طب يطرى دي مية طهرة ولا ناجسة اه ما عرفش انا بقى طب يطرى الحنف دي مصروف مية ولا بقية طبي ما تعودش التقطع امشي هي طاهرة ان شاء الله الاصل في الاشياء الطهورية على بعد ما عملت العمرة اللهم ارزقنا عمرة في هذا العام يا رب الله الواحد مشترك واحد خلب ومشترك يا رب ارزقنا عمرة يا رب عمرات في هذا العام واحد يا مبرورة كله أمين الله تتفوي حاجة ما يجبكوه قول أمين ثاني يا جاد <تصفيق> بعد ما عملت العمرة اشتريت شوية ذهب الحرام ولا حلال خلال هل يجوز العمل في بنك ريباوي سائق؟ لا يجوز هل يجوز العمل في بنك ريباوي؟ يبيننا السائق؟ الجواب لا يجوز شديد. ساعة واحد بيقول لي ما حكم أحد الناس قال لا أعملن لك اختبارا أعلى به جوتة عملك وقال الآخر ذلك العمل لا يلزمني وأنا أغنى من الذي قلقني يقول لي ده حكمه يروح ضلو لكنه قال كلمة أسينة فجره كذبت كذب هو لا يستطيع أن يرفع يديه إلى فنه إلا بمعونة من أبنه كذب في دعوان فأنا بقوله عليها قل صاحبك يتوب إلى الله عز وجل يشتغل يرغب يفتأ ربنا يهديه أحد من الدعاء كان يتكلم عن ملاطفة النبي لزوجاته وأولاده وكده فقال بعد ذكر قصة شوفوا خفل الدم اللي بمحمد صلى الله عليه وسلم هل يصبح هذا التعبير لا بس, لا بس يعني ما بالمشحة غلط خفل الظل خفل الدم عندنا معناها المرح والبشاشة لكن احنا لازم برضو ننتقل الكلمات التي نتحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربنا أمرنا أن نعزره يعني نوقره إذا نتكلم بكلمات يعني غير حمالة لأوضع كلام كده في وقار في احترار. يعني الصحابة لما قالوا للنبي راعنا كما كان يقولها اليهود وكان الصحابة يقصدون المعنى الصيد واليهود يلوون بها اللسان يقصدون يا راعي أو يا أرعن معين الصحابة وقالوا خير ربنا قال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعين وقلوا إذنظرنا انتقوا كلمتكم وانتقوا تتكلموا على النبي صلى الله يا صلى لا تجعل دعاء الرسولي بينكم أهل من بعضكم لبعض صلى الله عليه وسلم الدعاء الأختي بالشفاء لدينا مريضة اللهم اشفيها خاصة شو مرضى رسمين عام انا يا شيء عاني من الإكتاب والشديد والوسوسة الشديدة وكل مذهب الغبط عروسة لا يحدث أعمل لي عليك بالدعاء عليك الإكسام من ذكر الله؟ قال تعالى ألا بذكر الله بإطمئن الكرون؟ عليك إذا حسبك أمر أن تتفي إلى الصلاة كان النبي إذا حسبه أمر أن يقول أريحنا بالصلاة يا بلاد مش نافع روح لطبيب نفسك روح لطبيب مؤتمن عنده ذي كده نفسك وده علم معترض به ماذا يفعل الشاب لجاه إصراته لما يشاركوا في احتفال بدعي ينصح لهم فإن لم ينتصحوا يبقى أدى الذي عليه ولم يشاركهم قال تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن إيه؟ مثلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خيب لي الكتاب الزهبي اسمه إيه اللي ذكر في الكلام ده فيه كتاب اسمه تشبيه الخسيس بأهل الخميس الحافظ الزهبي رحمه الله تعالى صفحة 35 السؤال خمسة وتسعة قال وأي منجل أعظم من مشاركتهم في أعيادهم ومواسمهم يصنع كما يصنعون ومن ذلك صبغ البيض والخروج إلى شطوط الأنهار تكلم الزهبي منذ الكتاب والصفح أنا بنات تعبين يدعي لهم يا شيخ ربنا يهد لكل بنات المسلمين الأصل أنك تدعي لنفسك والشيخ ده مش البراء ابن مالك دعوات المجابرة أنا بس لا عشان أخي يعني أمرني بالبنك السائل يعني ويمكن يكون فينا واحد صالح دعواته مجابرة فنش عايزين نقسر من الموضوع يدعي إيه دعي؟ مش عايزين نقسر من هذا هل يجوز للمرأة الصفر بغير محرم في صحبة للعمل لا ما, ما يطلن به قلبي أنه لا يدوث المرأة المسافر سفر يوم وليلة يعني المسافر إلا ومعها محرم ذكنا بالصليش أعملين صح ادعوها وادعو الله أن يهديها فإن لم تنتسك تخجرها في الفراش حاول معا قيله معا ما يتلاشي الأكل اللي أنت بتحبه